ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ للعلوم م نشرح ك صدرك و و ض ن عنك ا ا وزرك ذ ي أنقض ظهرك ر ذكرك ف فإن ع ن ا لك ا ل ا س ل ا م ي ب